قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 Allah Habiır bıma tağmır. Ma kanıl müşrikin ayn yağmır. Nsağid Allah şahidin ala anfus bil أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إن وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاجة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله فالله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم